بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كا رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكم بدعائيك ربي شقي يا قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 وجعله ربي رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام من اسمه يحيى لم ندعه له من قبل سميا يا زكريا وَلَا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب ان لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين قال كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرته وعشيا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهَا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ فَصَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَذَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَذَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا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 واذكر في, واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فألقت يديها وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا يا رسول وربك يَهب لك غلاما زكيا قال تنى يكون لي غلام قال تنى يكون لي غلام ولم يمتثني بشره ولم كبغيا ولم يمتثني بشره ولم كبغيا قال كذلك قال, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا ولنجعله ايه لل بسم الله ورحمة مننا وكان امرا قضيا وكان امرا قضيا فحملته فانتبذت فيه مكانا قفيا فحملته فانتبذت فيه مكانا قفيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مسقت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع أغلة قالت يا ليتني مث قبل هذا وكنت نثيا من ثيا ناداها من تحتها الا تحزني ناداها من تحتها الا تحزني قد جعل, قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيَّا وَهُزِّي لَيكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تَسَاقَطَ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَإِنْ مَتَّرَيْنَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَاتَّتَذِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ فَاتَّتَذِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كان تمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كان تمك بغيا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ طَبِيًّا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ طَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا او وجعلني مباركا اينما كنت وجعلني نبيا او وجعلني مباركا اينما كنت وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي, ويوم ويوم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فان انما يقول له كون فيكون اذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف نحزاب من بينهم فويل للذين كثروا من مشهد يوم عظيم اختلف نحزاب من بينهم فويل للذين كثروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابشر يوم يأتوننا اسمع بهم وابشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في رفله وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في رفله وهم لا يؤمنون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 واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 يا رب اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا فاتبعني اصْرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌنْ أَن تَعَنَا لَهَفِيَّا إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَرَاغِبٌنْ أَن تَعَنَا لَهَفِيَّا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّ نك وهجرني مليا لا ان لم تنتهي لا ارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 وادعوا ربي عسى الا نكون بدعاء ان ربي شطيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب فلم يعتذر لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبي وكلنا جعلنا نبي وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُنَّ نَجِيًّا وَأَنَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْيَمِينِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا وعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند, وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا, ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعن الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن ذرية مَن حَمَلنا مَع نوحٍ مِند ذُرّية آدم ومَن مَن حَمَلنا مَع نوحٍ ومِن ذُرّية إبراهيم وإسراء وإلى ومَن من هدينا واجتبينا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 18. الرحمن خروا سجدا وبكيا 19. فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 20. فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَنِيْدِ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَنِيْدِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَatiًّا إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَatiًّا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا ويقول للانسان اذا ما مثل سوف اخرج حيا ويقول الإنسان أيذا ما ميت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة نيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة نيهم أشد على الرحمن عتيا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذح الظالمين فيها جثيا أَمَّن نُجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا قال الذين كفروا للذين امنوا يُلْبَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْلَنُ نَدِيَّا وَكَمَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِهِمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ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 اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتقذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتقذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا, مدا ونرثه ما يقول وياتينا تردا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَفْكُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا كلا تيتفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ورسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَالْدَّؤُونَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا, عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم شيئا أنذا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا لدى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أَمْ يَدْعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَمْ يَدْعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتاه الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتاه الرحمن عبدا لقد أحاطهم وعدهم عد لَقَد احْطَاءَ حُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بريتانك لتبشر به المتقين فانما يثرناه بيتانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدا وتنذر به قوما اللدا وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الدمر لاكون جيد تلاوه من موقا الطريق الى الله